مكونة من أم وطفلها الرضيع استقرت في دوحة فوق الزمزم في أعلى هذا المسجد المبارك لا تملك تلكم الأسرة إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء واستواد ليس به أنيس ولا ماء ولا زرع غير أن تلك الام المباركة لم يخالجها شك ان الله الذي اختار لها ولطفلها هذه البقعه النائيه لن يضيعها وابنها بل اعتصمت به ورضيت بقضائه حينما قالت لزوجها ابراهيم عليه السلام آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا ولهذا جاءتها البشراء فقال لها الملك مرسلا إليها لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه الحديث رواه البخاري لقد أصبحت تلكم الأسرة لقد أصبحت تلكم الأسرة الصغيرة نوات الحياة وأصل العمران في هذا المكان وقد جاءت الى صحراء الجزيره العربيه بشرف النبوه والرساله لا غير فصار البيت الحرام لهم وعاء وما زمزم لهم سقاء وعنايه الله لهم حواء حتى أذن الله لابراهيم عليه السلام ان يرفع هو وابنه اسماعيل قواعد البيت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا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 من كل فج عميق وملتقا تتشابك فيه الصلاة بين الناس على اختلاف السنتهم وألوانهم فيأمر الله خليله فيأمر الله خليله عليه السلام بقوله وانذر في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق ومن ثم يصبح الحج ركنا اساسا من اركان الاسلام الخمسه بالكتاب والسنه والاجماع ومن انكره فقد كفر بالله ومن كفر فان الله غني عن العالمين ايها المسلمون ان الله جل وعلا حينما جعل مكه البيت الحرام قياما للناس وجعل افئده الناس تهوي اليه أودع شريعته الغراء ما يكون سياجا يميز هذه البقعة عن غيرها ويبرز لها الفضل عما سواها فجعل في شريعته لهذا البلد من الفضل والمكانة ما لم يكن في غيره فتعددت فيه الفضائل وتنوعت حتى صار من فضائل مكة أن سماها الله أم القرى كما في قوله تعالى ولتنذر أمة القرى ومن حولها فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها تقصدها جميع القرى في كل صلاة فهي قبلة أهل الإسلام فهي قبلة أهل الإسلام في الأرض ليس لهم قبلة سواها ولذا جزم جمهور أهل العلم أن مكة هي أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ثم تليها المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت رواه أحمد والترمذي ومن فضائل هذا البلد الحرام أن الله جل شأنه أقسم به في موضعين من كتابه فقال سبحانه وهذا البلد الأمين وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد ومن فضائل مكة حرسها الله ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن احد ترخص لقتال رسول الله فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب متفق عليه وفي رواية أخرى متفق عليها أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه إنه الأمن والأمان عباد الله إنه الأمن والأمان الذي ارتضاه الشارع الحكيم في بلده الأمين ليكون نبراسا ونهجا يحذو حذوه قاصد بيت الله الحرام من كافة أرجاء المعمورة ليدركوا جيدا قيمة الأمن واثره في واقع الناس والحياه وأثره في واقع الناس والحياة على النفس والمال والأرواح والأعراض فإن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا اختار مكه حرما امنا وارضا منزوعه العنف والاذى وليست منزوعه السلاح فحسب بل امن الناس فيها حتى من القول القبيح واللفظ الفاحش فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وامن في الحرم الطير والوحش وسائر الحيوان ليكون الاحساس ليكون الاحساس ابلغ والقناعه اكمل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن مما يدل على حرمة مكة أيضا ورود الآية الكريمة الدالة على المعاقبة لمن هم بالسيئة فيها وإن لم يفعلها حيث قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والإلحاد هو الميل والحيد عن دين الله الذي شرعه ويدخل في ذلكم الشرك بالله في الحرم أو الكفر به أو فعل شيء مما حرمه الله أو ترك شيء مما أوجبه الله أو انتهاك حرمات الحرم حتى قال بعض أهل العلم يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة كما أن من فضائل مكة عباد الله أنه يحرم استقبالها أو استدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه ومن فضائلها أيضا ما ورد في فضل الصلاة فيها حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من, من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة رواه مسلم وفي روايه اخرى انه صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا افضل من ألف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من افضل من 100 صلاه أفضل من من في مسجد هذا ب صلاة صلاه رواه احمد وابن حبان باسناد صحيح ويكون معنى هذا الحديث ان الصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام تفضله بمئة فيصبح المجموع مئة ألف حاصل ضرب ألف في مئة وقد اختلف أهل العلم في هذه المضاعفة هل هي خاصة بالمسجد نفسه أو بمكة كلها أي ما كان داخل الأميال والأظهر والله أعلم وهو الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم ان المضاعفه تشمل جميع مكه غير ان الصلاه في نفس المسجد غير أن الصلاة في نفس المسجد افضل وذلك لقدم المكان ولكثره الجماعه هذه بعض فضائل مكه هذه بعض فضائل مكة وليست كل فضائلها حيث يكفينا من انقلاده ما احاط بالعنق جعل الله الكعبه البيت الحرام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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس لقد شرف الله مكة أيما تشريه وجعلها أم القرى وقبلة المسلمين كافة أينما كانوا على وجه هذه البسيطة وبوأ لها من المكانة والعظمة والحرمة ما يوجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يقدرها حق قدرها ويزداد الامر توكيدا على كل وافد الى بيت الله الحرام ان يلتزم باداب الاقامه أن يلتزم باداب الإقامة وان لا يخل بشيء من ذلك لئلا يقع في المحذور وهو لا يشعر لان تعظيم المرء لها انما يكون من باب تعظيمه لله الواحد الاحد ذلك ومن يعظم حرمات الله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 في توقير بيت الله أو في تعظيم النسك الذي قطعتم المفاوز والقفار من أجله فإن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم فاياك اياك فاياك اياك ايها الحاج اياك والرفث اياك والفسوق اياك والجدال في الحج لانها شعائر الله في عرصات ام القرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه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 وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا